سنتكلم عنها نتكلم على العقود المركبة وهي مهمة جدا العقود المركبة وأيضا أحكام النقود والأوراق المالية والمعامل والمعاملات المصرفية البحث الثاني وبحث الثالث سيكون فيه الأسهم والسندات والبحث الرابع سيكون في التأمين والحوالات بإذن الله لكنها تحتاج إلى تركيز بعض الشيء فأرجو من طلبة العلم يعني التركيز معنا في هذا الباب العقود المركبة مفهوم العقود المركبة مرض لذلك هو عقد يكون كأنه يعني يشبه العقدين في عقد وهو أن اتفق الطرفان على إبران معاملة معينة صفقة معينة تشتمل على عقدين أو أكثر من عقدين يعني لها أكثر من عقد كالبيع والإجارة والهبة والوكالة وأيضا كالقرض يعني ممكن وأقصاء يعني أنا عبد الله هذه الصور صور صور العقود المركبة أنه كالإيجارة تنتهي التمريك هذا أيضا من العقود المركبة فهذه لها ضوابط معينة حتى يعني لأن هذه المعاملات المصرفية أكثر المعاملات المصرفية أكثر المعاملات المصرفية على هذا الباب، فنحاول قدر كان أن نسلط الضوء على مسألة العقود المركبة هي العقود المجتمعة في صفقة واحدة العقود المركبة هي العقود المجتمعة في صفقة واحدة قد تكون منجزة بعوض واحد يعني باع سيارة مثلا ودارا يعني جاء زيدن إلى عمر فقال, فقال أريد, أريد سيارة قال أنا بيع السيارة مع البيت قال أنا وضعت شرطا أن أبيع السيارة مع بيتي, مع بيتي. يعني هو لا أبيع السيارة إلا بالبيت فيبيع السيارة والبيت بأنбо دينار السيارة بالدين دينار أو بيع أردا قال بيع الأرض عندي بإجارة البيت الذي أملكه يجعله عقدا في البيع بيع الأرض وأيضا إجارة إجارة البيت وهذه تكون منجزة بعوض بعوض واحد فيقول له الأرض بخمسة ألاف دينار هي هي البيت سنتين إبقى إجارة البيت سنتين مع الأرض بخمسة ألاف دينار جعل العوض واحدا يبقى إذن عقود مجتمعه عقود مركبة ومجتمع ولها العوض واحد والثاني أن تكون منجزة بعوضين متميزين كما إذا باعه داره بألف دينار وأجره سيارته شهرا بمئة الصوت غير واضح كيف كيف الصوت عندكم واضح هذا شيخنا واضح, واضح طيب الحمد لله يا ما مكتوب عندي صغير غير واضح طيب جيد الحمد لله طيب ايضا يكون عقود مركبه اكثر من عقد وفيها شروط فتكون او يكون بيع بيع مع شرط بيع بشرط ان يكون يكون البيع بيع, بيع بشرط ان يكون ال يقول له مثلا بعتك داري هذه على ان تستاجر سيارتي سنه كامله بألفين دينار بخمسة ألف دينار بسبعة ألف دينار فبإذن هنا بيعه شرط خلي بالك أن هذه العقود بأسرها ستنتظم معنا في بعض الأحادثة التي تضبط هذه العقود أو المعاملات المعاصرة ضبطا منضبطا حتى يعتقى الصورة المستحدثة على الصورة الواقعية القديمة لنعرف مستخلص الكلام في العقد وصحته أو بطلانه وقد بيانت قبل ذلك أننا على تقعيد عام مهم جدا في مسائل العقود ما هو الإخوة الأفاضل أهل اليمن الحكمة اليمنية والعلم اليمني إحنا قلنا في في في العقود في العقود الإيجارات كلها على تقصيل عام كامل في هذا المهم ما هو؟ وريد وديا ممتاز ممتاز يبقى الأصل العقود الحل معنى ذلك لا أحد مصري شيخ. أنت مصري وأنا تشرف بك ولو يمني أتشرف بك أكثر وأكثر رحيل <تصفيق> بارك الله فيك فأنا أقول إنه إنه إنه مع مع عني أقول الأصل العقود الحيل يبقى إذا ما من أحد يستطيع يقول لي هذا العقد هل كان عقدا مركبا أنه حرام حتى يأتي بالدليل على على الحرمة لأن الأصل في المعاملات الحل قد يكون أيضا يكون اجتماعا سمعة اجتماع في منظومة عقدية متابعة الأجزاء يعني يقول له أنت الآن أبيع لك هذه هاد... وأجعك السيارة هذه خمس سنوات وفي آخر الخمس سنوات أنا أشتريها منك بعد ذلك يكون العقد هو عقد الإجارة منتدي بالتمليك وهذا الذي سنتكلم عنه إنه هذا المنتشر الآن في المعاملات المصرفية ونبين أيضا مسائل المعاملات المصرفية التي يدخل فيها عقد في عقد آخر لأنه يدخل فيها يعني حتى المرابحات مسألة المرابحة في البنوك الإسلامية المرابحات كلها تخضع إلى العقود المركبه لانه بيدخل عقدين في عقد وهو عقد الوعد الملزم اولا ثم بعد ذلك هو الوعد بالشراء الوعد الملزم ياخذون الكلام الملكيه في الزامه ديانه وقضاء ماشي وبعدين يبدأ في الاخر بيعا في هذا الحكم الأصلي عشان نراجع معكم الحكم الأصلي في البيوع وفي الشروط في الإجارة في الوكالة الأصل الحل الأصل في ذلك بأسري بأسريه الحل لأن القاعدة مطردة لأن المعاملات كما قال الشاطبي العبادات الأصل فيها التوقيف لأن العبادات أصلها تشريع طيب وما فيهاش تضييق على الناس والشرع وعيون مقاصد شريعة جاءت للتيسير على الناس لا للتضييق فيكون الأصل في العبادات التوقيف قف لا أحد يتكلم عن عبادة إلا بدليل لأنها تشريع ولذلك قال الله تعالى لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله والأصل في المعاملات الحل وهذا من أجل التوسيع على الناس لحاجة الناس في المبادلات فوسع عليهم أن الأصل في أي معاملة بينهم تكون على الحل إلا ما أدل الدليل على الحرمة في هذا الباب إذا القعدة المستمرة التفرقة بين العبادات والمعاملات وهذا الذي قاله الامام الشاطبي في المخاصب قال هناك تفرقة بين العبادات والمعاملات العبادات الأصل فيها التوقيف الدليل وأما المعاملات في الأصل فيها الحل قال الله تعالى حلا الله البيع حرم ريبة وأيضا في الصلح الصلح على الحل ما لم يأتي صلح يحرم حلالا أو يحل حراما هذا بالنسبة للعقود العامة أما الأصل الحكم الأصلي للجمع بين العقود أن يجمع بين أكثر, أكثر من, من, من عقد الأصل الشرعي في هذا الباب جواز اجتماع أكثر من عقد في معاملة واحدة إن كان كل واحدة بمفردها تكون جائزة فإن جتمعت كانت أيضا على الجواز ما لم يكن هناك دليل شرعي صريح في المعاملة يحضرها أو يبين بحرمتها واستثنية في هذا الباب ولذلك قال ابن في الفتاوى وجمع ايضا في غيرها من الكتب قال اما المعاملات في الدنيا فالاصل فيها انه لا احفر منها الا ما حرمه الله ورسوله فلا حرم الا ما حرم الله ولا دين الا ما شرعه سبحانه وجل في علاه ولذلك ابن القيم في الزاد الضيري قال الاصل في العقود والشروط الصحة الا ما ابطلوا الشرع واذا قال الاصل في العقود والشروط يعني ذلك المجتمع, المجتمع في هذا الباب وذلك عند الشفعية العمراني في كتابه المهم وكتاب البيان قال قال الأصحف المذهب جواز الجمع بين البيع والإيجارة أن يقول أجرتك داري هذه شهرا وبيعتك عبدي هذا بألف لكن هنا لابد أن تفهم أن العوض ليس, ليس عوضاً, عوضا واحدا ممكن أن يكون العوض عوض مفترق أو بعوض واحد ولأن كل واحد من هذا العقود إذا انفرد كان حلالا فلو اجتمع لم يزد في الحلال إلا حلالا وايضا الحنابلة يقولون ذلك يقولون ما دام كل بيع على الحل فأنه اذا اجتمع كان الحل يبدا أيضا الأحناف الأحناف أيضا يقولون ذلك يقولون بأنه ما دام العقد منفردا حلال فلو اجتمع مع خود أخرى فهي على الحل. سلام عليكم. ندرس ندرس الجامعة الآن. أنا بدرس الجامعة الآن طبوا وبعدين ممن لا بساتي تيني بأحد دبر لي أحد هنا. في شكل المفاوضات قال الكساني قال. شركة المفاوضة تحل وتدوز لأنها مشتمل على الوكالة وعلى الكفالة وكل واحدة على حدة على الجواز فإذا اجتمع كان على كان على الجواز الحقناه في التفصيل العام أن نقول بأن عليك في التأصيل العام نقول كل عقد كان على الحل اجتمع مع عقد آخر على الحل فهو يصح بشرط ما هو الشرط الشرط أن لا يأتي دليل صريح في نص المعاملة ويقول بأنها, بانها على الحرمة وسنرى هنا مسألة الوقوف مع الأدلة التي تمنع اجتماع عقدين في عقد واحد إذا قلنا بأن تأصيل العام أنه إذا اجتمعت عقود منفرد إذا انفرضت هذه العقود واجتمعت معا في عقد واحد بأنها عقود منفردة على الحل كالوكالة كالكفالة الوكالة بأجرى طبعا كالإيجارة نعم كالجعالة فإذا اجتمعت, إذا اجتمعت هذه العقود في عقد واحد أو في باعة واحدة أو في عمل واحد فلا يزيد إلا, إلا حل إلا ما دل دليل على التنصيص بأنها تعتبر على الحل الحق أن نقول إذا قلنا بأن على التفرقة في كل عقد منفرد على الحل عند الاجتماع قد تكون المؤخذات قد تكون المؤاخدات لأنه قد ورد تصريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عقدين في عقد ونهى عن بيع نشاط وهذا باتفاق الفقهاء لكنهم اختلفوا عند التطبيق الاختلاف عند الفقهاء عند التطبيق اختلاف عند التطبيق عند الفقهاء اختلاف عند تطبيق كيف ذلك هم يرون نهى عن بيع الشرط أي, اي شرط ممكن ان يجعل البيع الشرط العقد باطلا لانه قد وردت عقود عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط الاحتمال النووي بدعة ضلالة وهذا سنبينه ان شاء الله انا عجلت عشان الناس في كثير من اللي خرج على الساحة يعني يحاول ان يدلل على جوازها ويأتي بما يأتي به الاوائل والمسألة على القديم المسألة على الصورة الأولى في السلف الصالح وهذا إن شاء الله نتكلم عنه بعد الدرس بعد درسنا أديد فقد يكون كما قلت ضوابط هنا فيها النهي عن هذه المسألة أنت ترى هناك عقود جاء الشرع تصريحا بالنهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في باعة فله, فله أو كسهما أو ربا واحتج به بهذا الحديث بعضهم على أن التخصيط بيع التخصيط لا يجوز لا صح وقد ورد تعقود النكاح أيضا في عقدين في عقد ممنوع الاجتماع نهى عن أن, يجتمع أن يجمع الرجل بين المرأة وعمته والمرأة وخالته نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم بين الحكم قال إنكم إذا فعلتم قطعتم أرحمكم لكن له أن الزوج العامة زوج بنت بنت أخته واحدة والخالة واحدة نعم إذا طلق هذا ذا بلاد وناهض عن عن أن أجمع بين بين أختيني ولما جاءت الأدلة هنا ناهن سمع عن بين ونشرت وناه نقضيني في عقد ونظروا ووجدوا أن كلام الفقهاء يعني يقارب بعضه بعضا ويقولون إذا كان العقد مثليدا على على الجوال فإذا اجتمع فإنه يكون على على الجواز أيضاً إلا ما دل الدليل على التحريم إلا ما دل الدليل على التحريم طيب هذه مسألة من أهم المكان هي مسألة الضوابط الشرعية ولذلك علماءنا قالوا هناك ضوابط شرعية هناك ضوابط شرعية أنا قلت البحث معي سأبعث لكم المشرفين على الصفحة إن شاء الله لو تتواصلون معهم فرسلون لكم الخمس مباحث الأسهم والسندات والتأمين والعقود المركبة والأحكام النقود. واحنا الآن بدنا بالعقود المركبة. قلنا ما دامت في هناك أدلة تمنع ذلك. في إيش ما في من؟ طيب خلص أحمد عيد كلمني أنا أشوف إن شاء الله. فإذا هنا العقود المركبة كما قلنا هذه العقود ليست عقودا بسيطة العقود المركبة جاءتنا أدلة تمنعنا وجاءتنا التأصيلات العامة الأدلة التي تمنعنا هو قول النفس السلام ناهى عن بيع نشاط ناهى عن في فيه أقد يا أخي أحمد قلت الأحمد بعد الدرس هيكلمني فقدناها نهى عن في عقد نعم عن باعتين في في باعة قالوا يبا إذن عن وشرط قالوا يبا إذن هنا الآن عند كلام الفقهاء بيقولون كل بيع على انفراد على الحل لو اجتمع مع باعة آخر فهو على الحل ما الذي يمنعه؟ ما الذي يجعله ممنوعا؟ مفهوم؟ قال علمونا والنهي ورد نهى عن وشرط ومن العلماء قال ما قال إنه أن الشرط يجوز كما أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عندما أعيى جمله فإنه السلام تأخر عن الرك قال ما بك قال أعيى جملي فقام النه السلام فضربه ضربة فصار سيرا عجيبا فقال له بعنيه قال ما عندنا ناضح إلا هو يا رسول الله قال بعني بعنيه بعنيه بأوقية قال أشترط حملانه إلى المدينة فأقره فأعطاه الشرط ولذلك أقضاه في المدينة عندما قال له قال لبلال زن وأرجح وأراد مسعادة السعادة زن وأرجح فاعطاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك وضربك لكن الشاهد في العقد عندما عندما وصف العقد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصف العقد بينه انه قال له اشطرت حملانه الى المدينه فاقر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل بيعه يكون محرما لما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع بايعة مع جابر جابر فيها قلنا إذن ليس كل بيع وشرط محرم هذه كانها على بيع معين وشرط معين هو الذي يحرم فيه فإذن المسألة فيها, فيها نظر على الإقرار بهذا الباب وتطبيق هذا المسألة على دائرة واحدة ليست على التعميم فهذا الذي حدا بالعلماء أن يقولوا إذا العقود المجتمعة فيها أكثر من عقد هذه المعاملات المصرفية أكثرها هذه العقود لابد لها من ضابط. الضبط الأول أن يكون الجامع محل نهي في نص الشرع. ايش معناه؟ معناه أن لا يأتي ببيعة ياتي شرع ياتي الشرق بحرمة كبيعتين في بيعه قال فلو او كسوم أو ربا جاء النص بحرمة فإذا إذا اجتمع عقدان إذا اجتمع عقدان جاء التنصيص على حرمتها على حرمة هذين العقدين إذا لا يصح. كبيع وشرط ربوي أو إيجار وشرط ربوي مثلا في هذا الباب. كما سيأتي. فيبقى إذن إذا يبقى الضابط الأول حتى نقول أن العقود المجتمعة نحن ليش بنعمل كل هذا هذه مقدمة حتى تعلم على مسألة مصرفية تعمل بها المصارف الآن وهي المصارف الإسلامية وهي الإجارة المنتهية بالتمليك لو عقدين فعقد نقول أول شيء أن يكون الجمع فيه نص على التحليم عندنا نصوص قد قد نهت عن اجتماع عقد أكثر من عقد في هذا البال النص الأول هو مراه أبو داود والتلمذي والنسائي وأحمد ومالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسلف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف هذا النص المهم جدا في هذا الباب وهو منضبط وكل عقد فيه بيع وسلف يكون فيه على الحرمة على الظاهر أو يكون فيه المسألة الثانية وهي مسألة أنها على التأويل شفعي قال قال وذلك أنا من سنتي أن تكون الأسمان معلومة والبائع والمبيع معلوما فلما فلما إذا كنت اشتريت منك دارا بمية على أن أسلف كميه يعني بقولك الآن أنا اشتريت منك الدار على أن أقرضك مال فصار هنا شوف التحايل هنا واللف الدارا لأنه هذا يعتبر, يعتبر شرط شرط شرط فيه انتفاع يعني صار الأمر القرد الذي فيه نفع فيه الحيلة على الرب هو يقول إذا اشتريت منك دارا بمئة على أن أصلفك مئة كنت لم أشتريها بمئة مفردة لا ولا بمئتين والمئة الثلف عارية له بها منفعة مجهولة يعني إذن, إذن لما أنا أقول لك سأشتري منك هذا الدار بمئة على أن أسلفك مئة يبقى كان هنا لما اشترى ما اشترى البيت بمئة ده سأتكلف مئتين واضحة إذا اشتريت منك دارا أنا بعتك دارا بمئة على أن تسلفني مئة او اسلفك 100 يعني تقولت أنا سأبيع كذا الضرب 100 الدار دي تباع بكذا وكذا أنا سأبيع سأبيع عليك ب100 وأن 100 هو هنا الآن كأنه يبقى إذن كأنه اشترى الضرب كم 100 مقابل الدار و سلف عارية له بها منفعة مجهولة يقول هنا وصار الثمن غير معلوم والصحيح أن هذه هذه هذه حيلة عربية ليست في جهل الثمن فقط يعني هنا الشفع يقول هذا العقد يبطل أن يقول له أبيعك اشتريت دارك بمائة على أن تسلفني مائة على أن أسلفك مائة قال هنا صارت الأوجه صار البيع غير معلوم الأول الثمن غير معلوم لان ما ادري هل اشتريتها بمائة انا اشتريت بمائتين تبقى المائة العرية هذه السلف وش المنفع المجولة اللي فيها في, في امامها فهو كان الاجدر بالشافعية ان يقول بان هذه حيلة عن ربا لان هذه تعتبر فيها ايش فيها قرض جر نفع فيها قرض جر جر نفع فيكون قرض الجر نفع هنا ربا في هذا الباب كان في قرض جر جر نف يكون يكونوا ربا المارد في الحاوي قال ذلك أن البائع إذا شرط لنفسه قرضا صار بائعا سلعته بالسمن المذكور وبمنفعة القرض المشروط فلما لم يزل لم يلزم الشرط سقطت منفعته من السمن والمنفعة مجهولة فإذا سقطت من السمن أفضت إلى الجهلة. وكما قلت الأولى بذلك أن نقول وإن كانت المنفع غير معلومة لكن الأصل في هذا الأخ المشرف أن, أن, أن القرض صار فيه نفع آخر المباحث المقررة عليكم فصار القرض القرض فيه منفع وإذا كان القرض فيه منفع الشفعي أولها على عدم المعلومية ونقول بل هي بل هي تحايل على الربا ولأننا في القرض قلنا القرض كل قرض جرى نفعا فهو ربا المكرر يا شيخنا أنت كررت, كررت المقررة أكثر من مرة وأجدتك أكثر من مرة ماذا أفعل أنا؟ ماذا أفعل؟ قلت لك المقرر يجعل الأخ المشرف يتصل بالمشرفين عندي في الصفحة سيرسلون له المباحث المقررة عليكم قلت سيكون المباحث العقود المركبة هذا العقد منهم والأسهم والسردات أيضا وأحكام الالنقط الام ال الورقية والمعاملات الموصلفيها في المرباحات هذه المباحث كلها جائزة ساترسلها إليك عليكم السلام ورحمة الله وابن القيم قال في الحديث أن النبي نهى أن يجمع رجل بين بيع وسلف ومعلوم أنه لو أفرض أحدهما بيع يصح سلف يصح وإنما ذلك لأن اقتران أحدهم بالاخر ذريعا لأن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف بألف أخرى هي تساوي ثمانمائة فجعلها أخرى أو بألف أخرى فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين وهذا هو معنى اللي هنا ابن القيم ووضوحا جليا فكان الأمر فيه تحايل على على الربا يبقى مسألة القرض مع البيع محظورة فإذا لو جاءتنا عقود فيها قرض وبيع خلنا محظورة أن هذا في التفاف على الربا ففيه حيلة في حيلة على الربا والقرض واحدة وعجوز والال البيع واحدة وعجوز يبقى هذا النص الأول أن نسلم عن بيع وسلف يبقى لابد أن نفهم شيئا كل بيع وسلف فهو فهو باطل. لما خذها خذها بأمرين بعلتين. العلة الأولى الجهلة وهذا لا يتمسك به الشفعي المنفعة غير معلومة فكانت جهلة المعلومة أنها أل أل غير أل أل أل أل أل أل غير معلومة فكانت جهلة والصحيح في هذا الباب وهذا الأصل الذي نتكلم عنه أل وهو التحايل أعرابة وهذا الأعظم هذا الأعظم في التحريم هذا النص الأول يبقى لابد أن تضرب ضابطا حتى نتكلم عقود مركبة عقود اجتمعت بعضها مع بعض وجاء الشرب بتحريمها نهى عن بيع وسلف ويكون هنا الحكمة في النهي عن البيع والسلف إذا إذا نوضح نوضح لنا صاحب السؤال كيف الخطب على اسم الخلق متصدر؟ لنا كيف؟ فضل. ننتظر حتى تأتينا بالروائع. منتظرك الآن. فإذا البيع والسلف هنا نهى نسلم عن بيع وسلف. فا فالبيع والسلف كل بيع وسلف سيدخل في باب القرض المقنع الذي هو قرض يجر نفع وكل قرض جرى من فاعتين فواربة كل قرض جر منفعة فواربة فكان الأصل في هذا الباب أنه لما يقول له أبيعك بمئة أو بألف على أن يشتري أبيعك هذه السلعة بألف أقرضك ألفا وأبيعك السلعة بثمانمائة فكأنه جعل, جعل هذه السلعة التي بثمانمائة مالك لك انت, انت بتسمع وين احنا بنتكلم في مسألة وانت مسألة اخرى خالص عشان كده يظهر ان جهلك جهل مركب فاسكت اسكت حتى ننتهي وبعدين تكلم في مسألة العزر بالجهة نتكلم في مسألة المعاملات الان يعني انت اصلا داخل انا بس سأل. اسكت يا لساني اسكت وانضبط طيب حبيبي تعلم كن جاهلا فتعلم واسكت حتى تعلم حتى نتكلم في مسألة المعاملات الان اطرق المسألة هذه فإذا الكلام على مسألة البيع والسلف في قرض جرنف فهو ربا أو فيه التفاف على على ربا هذا بالنسبة للنهي الأول في العقود العرض الثاني وهو ما روى والنسائي والنسعي وأود داود عن أبي هريرة مرفوعا ومالك في الموطة بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن بيعتين في بيعة نعبد البارث عن أوصى البلغات الأسئلة التي في الموطة كما تعلم في التمهيد انه اجتهد ابن عبدالبر الا اربع بلغات اعتقد نهى عن بايعتين في باعة والنص جاء في السنن من باع بايعتين في باعة فله او كسهما او ربا من باع بايعتين في باعة فله او كسهما والربا او الربا هذه صراحة هذا الحديث ايضا جعل البعض يقول ان البيع في باعة تصيد بيع لا يجوز وأخذها على التعميم فصرح الحنفي والحنبلة في في مذهبهم وشفع أيضا في قول الله بأن هذا حديث أن يقول الرجل للرجل وهذا جاء تفسيره أيضا عن سماك ابن حط الرجل يقول الرجل بعتك بستاني هذا تفضل بعتك بستاني هذا ب ألف على أن تبيعني دارك ب ب بخمس مائة أو بخمسة آلاف الباعتين في بيع قال بعتك بستاني هذا بألف على أن تبيعني سير رتك مثلا بثمانمية فإذا واجب لك عندي واجب لي عندك علة المتنع من هذه الصورة قالت من التفارق بين بيع و... التفارق بين عم بيع بثمن مجهول أنه جلس عقد، قال أبيك أرضي بألف على أن تبيعني سائر قال العلماء في هذا الباب، قال هنا السمن التفرق بعد التعاقد كان السمن مجهول، وإذا, وإذا, وإذا غطى غط العقد الجهاله صار غررا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر نهى النبي نعم. يبقى إذا نهى عن بيعتين في بيعه هذه مشكلة كما قلت نعم. نهى عن بيعتين في بيعه قال أن السلام من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا أوكسهما يعني الأقل أو ربا يعني الزيادة بعضهم قال بيع التقسيط هو هذه الصورة بانه يقول, يقول أبيعك نقدا بألف أبيعك نفيئة بألف أربعمائة فقالوا هنا التطبيق العام في الصورة قال فله أو كسهما الأقل ثمن أو الربا اذا التقسيط ربا لأنه قال ألف رواع بالتقسيط منجما وقد قال الترمذي بل العلة في ذلك ألف عن ثمن مجهول، ولذاك العلماء يقولون المسألة يعني لا تنزل فيها مسألة تفصيل لأنه في التفصيل يقول له أبيعك سيارتي نقدا بألف وأربعمائة ألف وأربعمائة ت تفصيلا إذا لم يختر عقدا من العقدين وقال قبلت ومشى هذه التي تلفها هذه وهذه التي منع عنها شرع لأنه افترق دون دون بيان على عقد من من العقدين. ولذلك هنا لما كان لما كان العقد في عقد في عقد آخر كان فيه افتراق عن مجلس الافتراق عن مجلس التعاقد الافتراق عن مجلس التعاقد دون المعلومية يعني فيها الجهالة ذهب الحنفية وذهب الشافعية وذهب الحنابلة إلى عدم جواز اشتراء عقد في عقد. عدم جواد اشتراط عرض في عرض فلا يقول بعتك داري على أن تبيعني دارك بعتك داري على أن تبيعني داري فإذا وجب عندي وجب عندك إذا كانه قال وبيعك لي لا يكون إلا ببيع لك كالشغال في النكاح، فيكون، فكأنه يقول بيعك لي لا يكون بيعا إلا ببيع لك فالباعة في باعة كانت كالشغال أيضا وخالف بذلك الملكية وفي رؤية عن يعني ابن ثمية نرجح ذلك قالوا صحة هذا التفسير للباعة في باعة يعني هذه الصورة لا تنطبق وقالوا يصح اشترات عرض في عقد والجمع بين عرضين بعواضين متميزين في صفقة طبعًاوا المركيه قالوا بذلك وكلامهم ضعيف ولكن كثير من المعاملات المصرفيه اعتمد قول المركيه في هذا الباب وقال بأن هذه الصوره غير منطابقه حتى لو قالوا بالجاهل أو قالوا بأن بيعتين في ربيع فيها فيها أو قسومه أو ربا يبى قالوا في المعاملات الحيل والصورة هذه غير منطابقه رجع الشيخ سالم تمية قال و ولأننا لو قلنا بالحرمة في هذه الصوره ضيقنا على كثير من المعاملات نعملات الناس يعني يستند إلى مقاصد الشريعة لكن الحق لا بد أن نفهم أن هذه المسألة مسألة فيها ما فيها من الجهل أو من الاشتراط الذي يؤدي أيضا إلى تحقيق الصورة بأن يكون له أو كسومة أو أو الربا وقد فسر بعض العلماء في تفسير نهى عن بيعتين في بيعة هو أن يقول له بعتك هذه بعشرة دنيير على أن تعطيني بها صرفها كذا درهم يعني جعل بيعهنا بيع وإيش بيع وصرف بعتك سيارات 1000 دولار على أنت على تعطيني ألف دولار خمسة درهم قال هذه بيعتين في بيع يعني إيش اللي حدث حدث أنه قال له أنا أبيعك بالألف على أنت تعطيني درهم يبقى هنا بيعتين في بيع كيف البيع الاولى بيع في العاء وهو الصرف بين الدراهم وبين الدولارات هذه الصوره قال فيها العلماء ايضا الجمهور قالوا بانها لا تجوز معك معك معك انا ساناقشك انت دخلت دخلت انا قلت لك نعم هات ما عندك فوجدتك أتيتني بالكلام في العزل في الجهل وأنا مشكلتي أنا بتكلم الآن في المعاملات المعصرة صحيح ولا لا فننتهي وأنا معك أنت ممكن تأخذ تلفوني لماذا لا تأخذ تلفوني ونقش كيفما شئ معك معك ما في أي شيء معك في المسألة كيفما شئ لكن الآن معاملات المعصرة عشان كده تعجبت جدا وأنت تتكلم عن شيخ الإسلام وتتكلم عن السبب وعن الحقيقة أنا تعجبت جدا طبعا هذا الكلام كلام الكلام أنت بتقول هذا منقول من عرض الجهل عرض الجهل واسأو بين ولكن إن شاء الله لكن خلينا بس في في محاضرة الجمع الآن واخذ ليتك المشرفون لو أعطوه الرقم يبقى ذاك الله خير تعطوه الرقم جيد فهذا التفسير كما قلت الجماهير قالوا أيضا أنه لا يجوز في هذا الباب لنول سينتهي ليش سينتهي لبيع ونصرف سينتهي للبيع والصرف انت لو نظرت احس بن عمر رضي الله عنه قال كنا نشتري بالدراهم ونعطي الدنانير ونشتري ليس عندك ليت لا, لا ليس عندك هو لاخ لاخ على الفيس اسمه حمزة أعتقد هو اللي قال جزال الله خير قلت لهم ياخد تليفوني واتصل لي أما مالك فقال بالجواز قال هي تؤول إلى الصحة خذوا من المشرفين يا حبيبي يا استاذ خذوا من المشرفين يا بابا فهنا في المدونه قال مالك قلت أرأيت إن بع سلعة بعشر دنانير إلى أجل على أن يأخذ بها مائة درهم. أكون هذا البيع فسدا أم لا؟ قال لا يكون فسدا ولا بأس بهذا عند مالك. قلت لما قال لأن لفظها هنا لا ينظر إليه لأن فعلهما لأن فعلهما يأوب إلى الصلاح وعمل جائز. شو نظر إلى المآل في هذا الباب؟ قلت وكيف يأوب إلى صلاح وهو إنما شرط الثمن عشر دنانير. ياخذ بها أدرهم. درهم قال أنه لا يأخذ دنانير أبدا إنما يأخذ دراهم فقوله عشر دنانير لغو يعني هو إيش فعل المالك قال بأن المسألة أنه لما اشتراها بعشر دنانير واشتراها يأخذ الدراهم قال هذا هذا الكلام نعتبره لغو للمال، لأنه في مآله سيكون الدراهم للدنانير ولكن هذا الكلام بعيد لأنه لما بعها بدنانير صارت في ذمته دنانير وأرادها شرطا دراهم فصار هنا الصرف في هذا الباب صار صرفا فإذا صارت المعاملة هنا ببيع في معاملة وهو وأنزل تحت قولنا صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع لأنه ح حصل حصل بيع وصرف حصل به بيع وصرف لأنه اشترط لما اشترط أن تكون الال الدولارات دراهم كما قلنا اشترى السيارة بألف دولار قال على أن تعطيني ألاف دولها خمسة ألاف دول ألاف دول خمسة ألف دولار. فصار بيع وصرف والبيع والصرف أيضا اجتماعهما لا يجوز البيع والصرف لا يجوز لا لا لا لا هذا رقمي خذ منهم رقمي رقمي أنا خذهم لا تعطيني يا حمزة رجاء لا تعطيني في المحاضرة خذ منهم رقمي قل لهم رقمه وهم سيعطوك إياه أرجو للشهرين أن يعطوه رقمي وهناك أيضا تفسير آخر على أن البيعتين في بيع هذا التفسير لما أحمد أنها على العينة هناك تفسير آخر أنها على العينة أن هذا البيع على العينة بيع العينة كيف فسر العلماء البيعتين في بيعة على بيع العينة والزائر قال فلو أو أو ربا فإن يقول الرجل زيد يقول لعمر مثلا أبيعك هذه السلعة بماء إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانمائة حال نقضن يعني والحقن هذا وبيع العينة فقالوا والدلالة والدلالة الواضحة على أن هذا البيع هو المقصود لبيع العينة في قوله فله أو كسهما أو ربا فله أو كسهما أو ربا فجا قلنا عن بيع في بيعه وان سالف وبيع فجمع بين هذين العقدين في النهي لان كل منهما يقول الى الربا فاذال قال هذه تعتبر بيعتين في بيع بيعتين في بيع فالبايعتين في بيع نهى عن السلام هي بيع ان حصرها في بيع الين وهذا طبعا في نظر ايضا السمكه وقلنا جعلها في بيع التقسيط مقضى او تقسيطا جعلها على مسألة النقد والتقسيط لأنه يقول له يقول له هي نقد بعشرة ألف تبسيطا بخمس ببب بعشرة وخمسمائة قال العلماء في هذا الباب هي صورة منطابقة في قوله فله أو كسوهما الأقل أو الرба اللي هي الزيادة الثالث ما روى أحمد والبزار الطبراني عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفقتين عن صفقتين في صفقة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة وقد فصل الرواية الحديث سماك الصفقتين في صفقة بأن يبيع الرجل الشيء فيقول هذا بنسي كذا وبنقد كذا وهذا تفسير سماك كما قلت في هذا الباب على التخصيص وهذا بعض العلماء قال أن بيع التخصيص حرام بيع التخصيص في الربا لأنه سيدخل تصريحا في قولي أو الربا فلو أو كسومة أو الربا هذا النص الثالث في الضابطات تكلنا عنها في مسألة الضابطات لابد, لابد أن تتوفر في العقود التي جمعت أكثر من عقد سماك يقول على أن يقول الرجل أبيعك سيارتي نقدا بكذا ونسيئا بكذا ويفترقان على ذلك من غير أن يعين المشتري بأي ثمنين اشترى وهذا تفسير حقا تفسير قال به من قال به أحمد وقال به الشفعي وقال به أيضا صاحب الأموال أبو عبيد القاسم السلام وهذه يعني تؤول إلى حرمة باية تقصيد هذه تقول الحرم باعة التقصيد ويكون هذه من باب باعتين في باعة لأنه النبي قال فله أوكسهما أو ربا فله أوكسهما أو ربا نعم فهو في قول هنا فله أوكسهما أو ربا فيها دلالة وضع جدا على أن البيع في هذا الباب لا يصح البيع في أن يقول له نقدا بألف ومسيئة بألف مئة لأنه في ذلك فأقع في الربا أو يقع في الأوكس وهي الأقل فلو أوكسهما أو ربا فلو أو ربة واختار الإمام ابن القيم نعم أنا تفسير صفقتين في صفقة مطابق للبيعتين في بيعه تفسير صفقتين في صفقة مطابق للبيعتين في بيعه ورجع قال الكمال ابن ابن أن الصفقتين في صفقة عام مطلقاً من البيعتين في بيعة صفقات في هذا، لكن الحق أن الصفقتين في صفقة هما البيعتين في بيعة على ما فسرهما العلماء في التفسيرات السلفة التي سبقت وتكلمنا وتكلمنا عنها. هو أن يبيع السلعة بمئة إلى سنة ويشتريها في معجلة وهذا هو بيع العينة، هذا بيع العين الذي جاء الشرع والتنصيص بحرمته. ولذلك قال فلو او كسهما او ربا وروى ابن ابن حبان وابن ابي شيبه والطبراني نعم رواية الصفقة ثاني في صفقه ربا الصفقة ثاني في صفقة ربا وان كان موقوفا فهو صحيح فاذا تفسيرها بان البيعاي في بيعه هي بيع العين تفسير صحيح جدا وتفسيرها أيضا في النقض والنسيئة هذا التفسير التابعي التفسير التابعي هو أعلى, هو أعلى ومما يجد بيانه في هذا المقام أن الصفقة يعني في هذا الباب الصفقة هي المرة اسم المرة من الصفقة بضرب اليد اليد الليل على يد الثانية كأنها على البايع فإذا الضابط الأول أن نقول الضابط الأول عند الاجتماع اجتماع العقود لا يكون في العقود ما جاء النص بتحريمه كناها عن بيع نشاط كناها عن بيع وسلف كناها عن بيعتين في بيع كناها كناها بيع في في بيع يبقى لنا ضابط آخر من أجل أن نقول العقود المركبة تمشي بنا إلى بر الأمان إذا أصل العقود فيها الحل لا بد أن نقول وإن كان أصل الحل لا يأتينا نص ناقل ينقلنا من الحل إلى الحرمة إذا كان بالصور الثلاث نهى بين شرط وشرط كما قلنا وأي شرط أن يكون فيه الحرمة نهى بين بايع وسلف نهى عن بايع في بيع ونصوص جاءت تبين لنا أن هذه العقود وأن اجتمعت لا تصح يبقى الضابط الأول أن يأتي نص يحرم هذا الاجتماع بالله أنا أريد أن أنتقل للضابط الثاني هل مفهوم أو تحتاجون إلى مناقشة أهل اليمن أهل مصر أهل السعودية أهل شمال إفريقيا معكم أنتم فوق الرأس جميعا طلبة العلم جميعهم لآل منصورة يوضعون فوق الرأس هل انتقل للضابط الثاني وافتتحه أم عندكم مناقشة الله أكبر رضي الله عنك سأل على ما تفعل رضي الله عنك أنت تفرغه الآن رضي الله عنك السلام عليكم أعيكم السلامة وبركاته لوكر كده حصل عندي لبس معجزت ايه طيب نحاول موضوع يعني. بس. هو البيع بالاقسط كما قلت لك المعاملات. الله يرضى عنك يا نعمه احسن الله لك وزادك الله حرصا نعم نعم انا معك معك في مصر عندنا في مصر في موضوع ده كل الناس هل في يعني هل انتهيت هل نعم. الاشكال نعم. أنك, انك أخذت آخر كلامي وفهمت منه أنني أقول أن البيع بالتقسيط حرام لا أنت بتقول الأولى أن الواحد الأولى أنه يتركه الأولى أنه يتركه نعم لكنه ليس بحرام انا قلت, أنا قلت على تفسير الشفعي والألباني نرجح ذلك تفسير الشفعي شفعي فسر, فسر البيعتين في بيعة التخصيط لأن سماك وسمك قال ذلك يقول له أبيعك السيارة نقدا بمئة ألف نسيان مائة وأربعين، ودي التفسير هم بيبيع فيه ساق ولا لا؟ موجود على طول أي نعم فهم هو سماك يقول الصورة منطابة لأن النبي قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربة فله أو كسهما أو ربة. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربة قال الصورة منطابة هذه الصورة منطابة فإذا كانت الصورة منطابة يبقى البيع هنا محرم لأنه باع في إيش في بيعه فهمت فنحن نقول ده ده اسمعني بس آه. الله يهديك ده اللي فصل بيه شافعي فسر بيه سماك وايضا ابو عيد القاسم سلام فسر بذلك وروان احمد فمن قال بهذا التفسير قال بيع التقسيط حرام فاهمني فمن قال فمن قال لا البيعتين في بيعها صورته الصحيحة هو أن يشتري منه بألف نسيئة على أن يشتري منه حالة بثمان مئة فيدخل في البيعة تاني في باعة يبقى حديث باعة تاني في البيعة هي باية لينة ليس بيع التقسيط فهمتني؟ ما في لبس باية عندك ما في لبس أن أنا ما رجحتش ولا قلت التقسيط حرام فهمتني؟ حتى الجمهور الجمهور حاضر الجمهور, الجمهور يخرجون من ذلك يقولون لا يمشي حتى يأخذ الصفقه يقول له اشتري منك السيارة نقدا خذ هذه المئة ألف هذه السيارة فهمت؟ او اشتري منك السيارة نسيئة بمئة واربعين خذ أربعين وعلى كل شهر انجم لك الباقي فهمت فاذا ابرم صفقة من الصفقتين لا يدخل في الحديث فاهمت احسا الله تفضل عليكم. عليكم السلام تبارك الله. طيب الضابط الثاني من فعل أن الوقت لن يسعفنا الضابط طويل برضه الضابط الثاني في العقود المجتمع نجعله في في المحاضرة القادمة نجعل هذا فتح الأسئلة صلاه لأنه قال أزال المغرب في الم في مكة صدق. في تفسير بيعتين في بيعة نعم الإمام مالك رحمه الله رحمه الله تعالى يصورون يقول بيعتك هذه السلعة بيعتك هذه السلعة بعشر نقدا وبخمسة عشر إلى سنة فيقول المشتري قبلت من غير أن يعين الثمنين منهما هذا الذي قاله الجمهور فلما لم يعين صارت الجهالة فكان النهي على الغرر فلو فصل فيهما فلو فصل فيهما نعم الغرر فلو فصل فيهما وقال ما هو الغرر خاص جهالة فلو فصل وقال لو فصل في العقد في التعاقد يعني يعني حصل اشتراد بأي بأي صورة من الصور سواء بأد مالي أو عيني أو المهم أي شرط في المبيع بيعك على كذا مقابل كذا بما ب في الصور نصلي نعمل هذا الجيد أما لا بتجود على حسب المسألة على حسب المسألة المسألة القابلة المحتفظة في هذا الباب ولذلك أنا بنأخذ هذه الضابط من من أجل أننا سنأتي إلى المعاملات المصرفية في هذه العقود ننظر الضابط منطبقة عليها ولا غير منطبقة ونتكلم على مسألة الاصل معنى الحل فهل هناك ناقل ينقلني ام لا وتكون هذه بقاء المحتفى سلام الله وقال اشترائي توفر 16 نسيئة خلاص انتفى الغرر ولما انتفى الغرر هل نكون في الضابط الثاني ولو حتى نتكلم عن مسألة واحدة من هذا الضابط وهو مسألة ألعين الضابط الثاني حتى نقول العقود المركبة تصح في هذا الباب وهي أن تكون الاتفاقية ليست جاء النص بربوياتها أو بأنها وسيلة للربا أو بأنها حيلة على الربا من العقود المجتمعة التي جاء النص بتحريمها العينة باية العينة باية العينة وقد جاء الشرع بالنهي عنها أن يبيع السلعة بمئة مؤجلة على أن يشتريها منه بثمانين شوف قلت يعني أنا أريد منكم أنتم تفهمونني في هذا الباب أن يبيعه السيارة بمئة ألف مؤجلة على أن يشتريها منه بثمان مئة معجلة نقداً ما, ما ما في هذا التعاقد ما الذي ترونه في هذا التعاقد؟ وصوره لكم زيد جاء لعمر زيد جاء لعمر معه سيارة معه سيارة لاند كروزر فقال له كم بكم تبيع؟ قال أبيعها بمئة ألف بخمسمائة ألف نسيئة على ان اشتريها منك نقدا باربعمائه ألف مثلا اي ضابط ضابط العينه يعني هذا عين العينة نعم هذا عين العينة أنه يبيعه بألف على أن يشتلعه منه بثمانمائة فيكون المسألة هناك كأنها قرض جرد نفع نعم هذا التحاول العربة أن يبيعه السلعة بمائة مؤجلة على أن منه بثمانين معجلة باعه السيارة ألف واشتراها منه بهذه مؤجلة منه بثمانين كأنه أعطاه ثمانين وردها له مائة ألف فصار الأمر على إيش على التحايل على, على الربا طيب هذه المسألة... المسألة مسألة العينة نفصلها إن شاء الله في الدرس القادم أرى الجميع يذهبون إلى الصلاة نعم. معادنا عشان بس أنا قيل لي المعاد من أربعة لستة معادنا من ثلاثة ونص من ثلاثة ونص إلى, إلى الساعة ونص امكمل العينة امكمل افضل حتى ولو الاخوه يسمعونه ولا ما رايكم توقيت مصر ولا توقيت تلاتة ونصف على توقيت مصر يعني أربعة ونصف على توقيت مكه شكرا. وعبد الرحمن يعرف ذلك المفروض هو يكون قال لكم هذا معكم عبد الرحمن موجود هو محدد عندنا وقت المحاضرة الساعة الرابعة والنصف على توقيت مكة. أي نعم صحيح. هذا هو هذا هو. صعب اليوم كان الزحام شديد شوية أخرت بعض الشيء عشر دقائق اعتقد طيب نكمل العينة ولا الأخوة ذهبوا الى الصلاة. السلام عليكم استاذ الدكتور. عليكم السلام عليكم. عندي <تصفيق> مسألة المثل اللي ذكرته عن العملتين مثلا بين الدولار واليورو مثلا ماشي طيب حكمه. طيب حكم هنا يعني <تصفيق> هذه المساله اذا انت ذهبت تغير اليورو بالدولار او الدولار باليورو فهم؟ يجوز يجوز بما شئت من الثمن بشرط ان تاخذ وانت في مجلس العقد تقبض تقبض المال ألف يورو ب 3000 <تصفيق> دولار تاخذها بيدك تصح وما في شيء لكن لو أعطته الألف يورو وقلت له سأخذ منك الدرات في الليل أو بعد ساعة هذا ربا لأن النبي قال إذا, إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيت واضحة حضرتك عفوا عفوا شكرا شكرا واضح واضح الحمد لله واضح. طيب العينا كما قلت ابن يقول يقول في مسألة أهل يقول هي أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل منه طبعا هذا على أن يشتريه على أن يشتريه هذه شرط والشرط هنا معناه في تواتر ولذلك الشفيع قال العينة حرام إن ورد التواتر شفيع يراها يرى الحرمة مرتبطة بالتواتر فقط لأن بذلك يكون فيه الحيلة على الربا والحيلة على الربا أشد من الربا الحيرة الربا أشد من الربا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه فجملوه فأكلوا سمنه طيب هذه بالنسبة للعقود التي جمعت أكثر من عقد فيها محظورات جاءت النصوص بها فلا بد من احترام هذه النصوص وعدم تعديها حتى نقول أنها تصح وهل السورة منطبة في مسألة هذه المسألة مسألة إيش طب سلفي جزاك الله خير الإشارة للأسهم والسندات المبحث هذا ممكن تدخل على الزوم يعني تدخل على الزوم تعطيهم هذا الرابط سلفي إن أحسنت معنا وأيضا في العقود مسألة المرابحة موجودة تعطيهم إياها أيضا نعم وهالعقود المركبة سأعطيك إياها تعطيهم إياها. طيب في هل في عندكم شيء؟ أراد جميع أستاذين للصلاة. رابط العسل مستندات للتنشاح والعقود المركبة أيضا سأعطيكم إن شاء الله يعطيكم رابطها. نعم. هل عندكم شيء؟ انا أعرف ان حانه الصلاه والجميع بيستاذن الان هل استاذنكم طيب رابط الغرفه ربي يرضى عنكم يا سلفي محمد علي نعم نعم اتشرف اتشرف يا محمد على الواتس طيب ان شاء الله جيد حاضر حاضر رقمي الاشكال الفيس هنا يعطيك الرقم طيب الاخ المسؤول عبد الرحمن يعطيك الرقم ممكن يعطيك الرقم الاخ المسؤول عن الغرفة معاه رقمي الخاص خذه منه رضي الله عنكم أنا لا أعرف أكتبولك الآن لا كتبتولك ما أدري يكتب هنا عندك ولا لا أشوف قاله يكتب ماشي Buriksel Marikosundirgası'n откры Lectörü mean